الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستقيموا ايام معدودات فَمَن كَانَ مِنكُم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ செல்ல شاهيدا منكم شهرفا ليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى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 لعلهم يرشدوا